يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلْهِ إن يكن عنياً أو فكيراً فالله أولى بهم ثلاثة تبعوا الهواء أن تعدلوا وإن تلووا أو تأرضوا فإن الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ومن يكف باللغاوى اكتي وكتبه